مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضهين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يختقين وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء رب العالمين وقتاماً, وقتاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين مع تحيات هاي Quality القاهرة هاتف رقم 7620298 فكس ثلاثة ثلاثة سبعة خمسة أربعة ستة واحد ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة ونحذر من إعادة نسخ الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.